119. وما ترونها تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل فاتح حم لن حملها وترى الناس سكورا الناس سكارا كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ فأ ثُمَّ مِنْ مُبْرَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ اريجكم طفلا ثم من نخرج I'm oh, a yeah. Up! Uh... I'm <laughs> I'm وعليه العذاب، وَمَن يُهْنِي اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ يُدْخِرُوا اللَّمِ ben But it is there? Uzi nanli lan tin yanqatun bi inna allaha Sıvamıyor ve yorulup asla yatmaz. porém صواب وبيا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الله عاقبة الأمور ام او كم لبوا كم قوم نوحي أعظمي أنا وكلب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان مكير؟ فكيف؟ أو المسجد أَفَلَمْ يَذِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. اَيَمِنْ من قَوْت يَتِيم اَم لَيْتُ لَا رُدُّ يَوْمَئِذٍ wo آمِنُوا بِذِى فَانْتَخِبْ ثَلَاثَهُمْ قُلُوهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في ميّت من حتى يأتي يوم الساعة بضّت أو يأتي. Fal الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات كفروا حليم وان ودخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما Knowledge. 119. تجري في البحر بأمره وينسق السماء في جوه الذين كفروا الكفر يكذون يصدون في الذين يبلون على. فأنبئكم بشر من ذلك Shabbat shalom.